آه ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم I uh -oh. Ah uh. مدح النبي بهي الوجه يشكيني وان ضمعت من الايام يا و شر محمد من سمع في القلب ما رتب ما بكر قد جاء سار في الرملي لم يظهر له أثر وإن على الصخر صار الصخر أن الجزء أن له السلام عليك يا شهر التراغير السلام عليك يا شهر المصاطير يا شغران لا تشتكي ومصباح الظلام میگی وَإِذَا <تصفيق>